لو صارت أمّت نحكاية، وإيش هذا ألفين وألف هنواصل حتى النهاية، واتضل العزّ جو والقلب قلب قلب قلب قلب، لو صارت أمّت نحكاية، وإيش هذا ألفين وألف ألف ألف ألف، هنواصل حتى النهاية، واتضل العزّ جوا القلب قلب قلب لو صارت أمّت نحكاية وإيش هذا ألفين وألف ألف هنواصل حتى النهاية واتضل العزّ جوا القلب قلب قلب <تصفيق> لو صارت أمك نحكيين وش هذا ألفين وألف ألف حتى النهاية يل يل يل يل يل لو سال الدم على الحيطان وتجبر علينا السجان <تصفيق> لو سال الدم على الحيطان وتجبر علينا السجان لو سال الدم على الحيطان وتجبر علينا السجان irman, hıb bak ya Havaçıl hatta nihayet ve özlü ميرجع دولة الإيمان إلا السلاح والرجال لو صارت أمة نحكا والشهداء ألفين وألف حنواصل حتى النهاية وتضل العزة جوه القلب لو صارت أمة هذا والشهداء ألفين وألف حنواصل حتى النهاية والظل العزيز والجن يظل مهما يطول الليل لا بد البرج الخيل يا ظالم مهما يطول الليل لا بد البرج صاح الخيل يا ظالم مهما يطول الليل لا بد البرج صح الخيل زحت الواسيل زحف الثوار سيلسي والناس شامت عن الرايات لو صارت أمتنا حكايات والشهداء هو هذا ألفين وألف, وألف ألف ألف ألف حنواصل حتى النهاية والضل العزيز والقلب لو صارت أمتنا حكايات والشهداء هو هذا ألفين وألف وألف هنواصل حتى النهايه وتضل العز جوه والقلب والقلب والقلب والقلب والقلب